ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بزلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء استخذ إلى ربه سبيلا